بِسْمِ اللَّهِ إِنَّ مَنْ يُرْحِمْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا الَّذِينَ كَفَّرُوا مِنْ أهل الْكِتَابِ لَمْ يَكُنْ إِلَّا إِنَّ الْمُصَّفَّتِ إِنَّ حَتَّى تَأْتِيَ وما تسوق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما that show Ya um'id Rabb dinin kalim